وَخَلَقَ مِنَّا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن نَّمَارِجَ كَثِيرًا وَنِسَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا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 ذلك أدنى أن لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طرن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا الصفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وَبتَنُوا التَمَ حََّ إذَا بَلَغ مِكَ حَفَِ آ نَسْطُم مُِّم رشدًَا فَدِفَعُوا إلَ تَرِثُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ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 111. وما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر 112. نصيبا مفروضا 113. وإذا حضر القسمة أولو الكربى واليتامى والمساكين فارزكوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا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 117. وأبناءكم لا تدغون أيهم أقرب لكم نفعا 118. فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما 119. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ ولد 119. فإن كان لكم ولد فلأن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين وإن وكلالة او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث مِن بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصَا بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ الله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 فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا 119. والذان يأتيانها منكم فآدوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما 110. إن الله كان توابا رحيما 111. إنما التوبة على الله للذين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 وليس التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان يموتون 119. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما 110. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوه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 فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداه النقنطارا فلا تأخذوا منه شيئا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 كل ما عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي اضمنكم واقواتكم من الوالد وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ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 فَنكِحُونَّ بِإِدّْ أَهلَِّ وَآتَُّ أُدُورَهُ نَّ بِالمَارُ فيِي مُحصَنَات مُحصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَدَامُ التَّخِذَاتِ أَخْدَان.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 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل لا تاكلوا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 114. لتجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما 115. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض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 119. وما ترك الوالدان والأقربون 110. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم 111. الله كان على كل شيء شهيدا الذين جالوا قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبمن تقوا من اموالهم الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله 118. والتي تخافون نشوذهن فعظوهن واهدروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا 119. كَانَ الله كان وَإِنْ خِفُْم شِقاقَ بَيْنِي مَا فَذَعثُ حَكَمًَا مِن أَله وَحَكَمًَا مِنْ أَلهَا يُردَ إِصْلَ حَي وَفّثِ اللهُُ بَيْنَمَا إِ اللَّ كََ عَليِيمًَا خَبيِي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 كنتم مضاء او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستوا النساء, النساء فلم تجدوا ما انثى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 والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيْنًا بِالأَلْسِنَةِ وَطَانًا فِي الدِّينِ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 يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدق لما معكم امنوا بما نزلنا مصدق لما معكم من قبل ان تضموا وجوهكم فنردها على ادبارها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 أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْصُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ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 إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضيت جلودهم بدلناهم جلودا غير آل يذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما 119. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار فِيهَا فيها أبدا 110. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلاً ظليلاً. 111. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 112. إن الله نعم ما به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 117. وإلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 118. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما مِن من قبلك يريدون, يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا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 فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أردنا إلا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 وَلَ أنهُم إَّلَم أَمْ فُسَهُم ييا أُنْكَ فَستَوفَو اللهَّ فَستَفَو الله وَستَوفََ لَهُم وَسُول لَ وَجَدٌ الله تَوابَوحيِيمَا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 وَإِذًا لَّأَتَيْنَهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَدَيْنَا هُم صِرَاطًا ومن يطع الله الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 119. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما 110. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا 111. وإن منكم لمن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 119. ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينهم ودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما 110. فليقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة الدنيا بالآخرة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 قل متاع الدنيا قليل والآخرة غير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة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 كَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا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 وَإِذَا قُلْنَا قَائِمَةٌ فَإِذَا بَغَضُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتًا قَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَدْرِي مَا يَبِيتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى الله 119. وكفى بالله أَفَلَا 110. أفلا يتدبرون القرآن 111. ولو كان من عند فِيهِ الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 112. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف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 فقاتل في سبيل الله لا تكلف إِلَّا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا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 وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ على كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا لكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله اوكسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدو من اضل الله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 تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتمهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ثَقٌ اوجاؤكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم اوجاؤكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء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 يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أوكسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقفتموهم.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 قَتَلَ مؤمناً خطأً فَتَحْريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ وديةٌ مسلمةٌ إلى أهلِهِ إلا أن يصدقوا فَإِن كان من قوم عدوٍ لكم وهو مؤمنٌ وتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة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 119. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه, وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 111. يا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 وكلا وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله وفورا رحيما إن الَّذِينَ تُوُفّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ضَالِّينَ أَمْ فُسِحَتْ لَهُمْ قَالُوا كَمْ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فِيهَا فأدائِكَ مَأوهُم جَهن النَّم وَسَاءت مَصو إِلَّا المُستَوَّافينَ مِن الِجَالِ وَِّسَاءِ وَالْوِدَان لاَا يَستَط نَحلَةَ وَلَا يَهَدُونَ سَبلَ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 ومن يخرج من بيته مؤاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله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 فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا بَلْ يُصَلّونَ مَعَكَ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حذرهم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 111. إليك الكتاب بالحق النَّاسِ بِمَا الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما 112. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما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 يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يَبِيتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ القَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطا هَأَ أنْتُم مَاءُ انهم في الحياه الدنيا جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا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 وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا اللهم له عليك عظيم لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن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 نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لَا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّو بولا دَعِيدَا يَدْعُونَ مَن دُونَهُ إِلَٰهًا فَوَيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ الله وَقَالَ لَا اتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَهُ دِثْلٌ نَّهُمْ وَلَأَمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ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 وَضَلَّ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات فذكر او انسا وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون قيرا وَمَنْ أَحْسَنُ ذينًا مَّن أَسْلَمَ وَجهَهُول لللهِ وَهُومُحسِنُ وَتَّبَ مَِّتَئِذِ الرَّهِي مَ حَنِيفَ وَاتَّغَذَ اللهَّهُ إذُ الرَهِي مَ خَلِيلَ وَلِلَّهِ مَا بِسَّموَاتِ وَمَا فِي الأوله وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهم التي لا انما كتب لهم وترغبون ان تنكحون والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وان تكونوا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 وَلَن تَسْتَطِيعَ أَن تَعْدِلَ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتَ فَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا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 الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخي فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم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 هم للعزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يسخر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم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 وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِرْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إلا قليلا مذذبذبين بين ذلك لا من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأغلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما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 117. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا ذَلِكَ ذلك سبيلا 118. أولئك هم الكافرون حقا 119. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ثم اتخذوا الليل من بعد ما جاءتهم البينات فاعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا وَرَضَََّا فَوْقَوْ مُتُ رَ بِم سَاتٍ وَكُلناَا لَْورُخُلُ الْ البَابَ سُجدَ وَكُلناَا لَم ل تَعدُوا فيِي السَّبتِ وَأَقَضنَا مِنْهُ بِمَانَ قُظهِمّ تَاقَهُم وَكُفْرِ بِآياتَاتٍ ال لاْْ وَقَدْلمُ الأأَن بِأَ بِغَيْرِ حَّ وَقَولِهِم قُلوبُونَا غُْسُل بَلْقَدَ اللَّهُم عَلَيهَا بِقُِهِم فَلََا يؤمِنونَ إِللاا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 وأخذهم الربا وقرنوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطن وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الواسقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بماء مباشر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 و ا او ايلا الى ابراهيم واسماعيل و اسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وانيب ويونس و هارون وسليمان واتينا داوود زبورا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 وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بِمَا أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن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 وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا اهِ وَتَصَمَّمُ بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ الْمُرُءُ هَالَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك وَهُوَ يَرِثُ آنَ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَضْتَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُم أَن تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلّ شَيءٍ عَلِيمٌ